ولا علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الارض مهدا وترك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به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 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرحون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وي لكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى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 لقد افلح اليوم من استعلى